شغل بالي يار يا مركون يشغل بالي يا اسام يوم كلا صاغرين عليك البلا Baby hey. Zdjęcia Dziękuje Kilka lat bez kijan makon, يشغل بالي أنا بك يا المفقود آه يا نبيك يا المفقود.